قل عَرَضْنَا عَلَيْكُمْ الموت الْمَوْتِ الَّذِي أكل بكم ثم نَفْسٍ ربكم ترجعون ولو ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ المجرمون صرنا وسمعنا فرجعنا فرجعنا نعم الصالح موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم أن من الجنة والناس جميعا فذوقوا بما نسيتم لق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 تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقوه فَلَا تعلم نفس ما أُخْفِيَ لهم من قرة أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم وَكَانَ لِبُطْءٌ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّأَدنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَعْجِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِذْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَا هُودًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَلِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبرهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجوز فنخرج به زرعا